وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفتهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا.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 أن يتخلفوا عروة لله ولا يرغبوا بأنفتهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نطب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطرون موقع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يفقون نفقة قصيرة ولا كبرة وَلَا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُكَ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَالْيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ